أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تؤتي ِ الملك َُْ من َْ تشاء ََُ وتنزع َ الملك َُْْ ممن َِْ تشاء ََُ وتعز َُُِّ من َْ تشاء ََُ وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير ك على كل شيء قدير تولج وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون ا ل ك ا ف ر ي و إ ل ى ا ل ل ه ا ل م ص ي ر ق ل إن ت خ ف و ا م ا في ص د و ر ك م أو ي ه ويعلم السماوات وما و ما في و و في الأرض ل ل ما ا「私は私の手を借りている」 يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا و ي ح ذ ر ك م الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن واتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله ربما غفور 「こん<音楽> ا ط ي ع ا ل ل ه والرسول ف إ ن تولوا ف إ ن الله لا يحب ا ل ك ا ف ر إ ن الله اصطفى ادم و ن و ح ه ذريه بعضها من ب ع ض والله سميع ع ل ي اذ قالت امراه حمران إن رب اني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبلت الجميع العليم إ ذ قالت امراه عمران رب اني ف ا ذ ر ت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إ ن ك أ ن ت السميع العليم Bye, l l ونعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربك ب اسماء بقبول ح الله الحسنى كلما دخل عليها ذ ك ر ي ا المحراب و ج ذ ع د ه ا رزقا قا... ه ن ا ك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من ل ن ك ذ ر ي ة طيبه انك <تق cost> ََ <information> <ترجمة> سميع <تسئ> َُِ الدعاء <تأكلي> َُِ فَنَا <تسئ <remember> <Seong> مصدقا بكلمه من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب انا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرني موسوعه ا ل ك ا ل ل ه ي ل ل ع ل م ا ل ا س ا م ي ه قال رب أ ن ا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والابكر و ا موسوعه ا ل ن ا و ب ل س ا للعلوم الاسلاميه واذ قالت الملائكه يا مريم ان الله اصطفاك وقد ارك واصطفاك على يا مريم قلتي ن لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من انباء وما <تصفيق> كل اذ قالت الملائكه يا مريم ان الله يبشرك بكلمه إذ وجيها في الدنيا و ا ل آ خ ر ة ومن المقربين ويكلم الناس في ا ل م ن د وكهلا ومن الصدر ص ا ل ح ي ن قالت رب أ ن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر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 d o n t ويعلمه الكتاب و ا ل ح ك م ة و ا ل ت و ر ا ة والانجيل ورسولا إ ل ى بني إ س ر ا ئ ي ل أن قد جئتكم ب آ ي ه من ربكم أ ن ي أ خ ل ق لكم من الطين كهيئه ط ي ر ف أ ن ف خ فيه فيكون طيرا ب إ ذ ن الله الأكمى واحيي ل أ أ ب ر ص و الموتى ب إ ذ ن الله وانبئكم بما ت أ ك ل و ن وما ت د و ن د خ ر و ن في بيوتكم إ ن في ذلك ل آ ي ه لكم إن ومصدقا لما بين يدي من التوراه و ل أ ح ل لكم بعض الذي حرم عليكم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 ف بسم الله الرحمن و ن ر ح ي م